وَلَوْنَ الزلنا عَلَْيكَ كِتابابًا فيِي قِرْطاسِ فَلََسُهُ بِأَيديهِمْ لَقالَا الذيينَ كَفَرُوا إه إِلَّا صِحْرُ مُبِين وَقالوا لَْل أُنزِلَ عَلَيْهِمَلكك وَلَوْأَن زَلناَا مَلَ ن قُضِيَ الْ الأأَمْرُثُمَّ ل يُظَرُون وَلَو جَعَنهَُ لََ ل جَعَنهُ رَجنَ وَلا بَسْنَ عَلَيْهِم مَا يَلبِسُون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا يَا حَسْرَتَنَا قَدْ خَسِرْنَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ ما يزرون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 ولقد كذبت رسل مِنْ قبلك فصبروا على مَا كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ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 وَلا َد أَرسََّ إلى أُمَمِ مِن قبلَكَ فَأخَذْنهُ بِالبَأسِ وَبَر إ عَهُم ييتضعون فَلوول إجأَهُم بَأْسُناَا تَضََّهُ ولكن قَشَت قُوبهُم وَزَنَ لَهُ الشَّيطان مَا كانوا يَعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وما تَسْقطُمِ وََرقَةٍ إلَّا يعلمهاَا وَلَا حَبة فِي ظُلماتاتِ الأررضِ وَل رَطبِ وَل يَابِسٍ إِللاا فِي كتاب مُبين وَهُوَ ال الذيذ يَيتَوفكُم بالالليْلِ وَيعلَمُ مَا جَرَحْتُم بَِّهَارِثُم م يبعتكُم فِيهِ لُقُضاءجَلُم مُسَمّ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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا واذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفع ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعد الكل عدلا يؤخذ منها اولئك الذين ابسن بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما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 وَمِرنَا لُِسْنِمَ لِرَبِّ العالممين وَأَن أقيِيمُ الصَّلَةَ وَاتَّقُوه وَهُوََّ الذي إلَيْهِ تُحشَرون وَهُو الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِ الحَقَّّ وَيَوْمَ يقولُكُم فَيَكُون. طوله الحق وَلَهُ الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَhَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب وَالْحُكْمَ والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده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 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وَهُمْ على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل الله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 إن اللهَّهَ فَالِقُ الحَبّ وَََّا يُخْرِرجُ الحَيّ مِنَ المَييت وَمُخْرِرج المَييتِ مننَ الحَيْ ذَِكُمُ اللهَّ فَأََّ تُفَكُون فَالِقُ الإصْباحِ وَجعللَ الليلى سَكنَ وَالشَّمسَ وَال القَمَرَحُ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 وَمِنَ النَّخْلمِطَلعهاقٍ وَنُدانانَةُ وَجنَّات مِن أَعْنَابِ وَزَّيتُ نَ وَّ وَزَّيتُ نَ وَُمَّ نَ مُجْتَبه وَييرَ متشابِ أُظروا إلى ثمَرِهِ إ أَثمََ وَنعِ إن فيِي ذكُم لآيات لقَوْم يؤمِون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 ثَُّ إى رَبِّهِم م ررجِعُهُم فَيُونَبّهم بِمَا كانَوا يعمللون وَأَقُسَمُوا بالِلههِ جَهْدَ أَيمانَانِهِم لإِ جَ أَتْهُم آيَةٌ لا يُؤْمنِن النَّ بِهَا قُلْإِمَآياتَةُ وَدَ اللهَّ وَماَا يُشَعرُكُمْ أنه إ جَاءت ل يُؤْمنِنون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 فما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم مَا حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهواهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر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 وَكذَلِكَ جَعلن فيِي كلُلِّ قَرِييةةٍ أَكابِرَ مُجرِمهَا لَمْكُرُ فيِيهَا وَماَا يَمكرُونَ إِلَّا بأَنفُسِم وَماَا يَشعرون وَإِذا جَاءتهُم آيَةُ قالوا ل النُّؤ مِنَ حتىَ نُؤت مِمثللَم أُوت يَرُرسُل الله اللهَّهُ عَلَُحيثُ يَجعلُ رِرسَالة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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وَهُو الذي أن شأجَّة م روشاتِ وَغَيْرَ مععروشاتِ وَنخلَ وَالزَّرعى م مختلففًا أُكلُ وَزَّيتونَ وََّّ نَ متشابِه وَغيْرَ متشابِ كل مِثمَره إ أثمَرَ وَآتُحقّهُ يَومَ حصادِ وَلا تُصْفُ إن لا يحبّ المُسفين. وَمِنَ الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رَزَقَكُمُ الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لَكُمْ عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تمااما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كنا عن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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قُلْ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وَهُو الذي جعللَكُم خَلَائِ فَ الأررض وَورَرفَ بعضضَكُم فَوْوقَ بعدعْضٍ دَجات وَرفَ بعدعضَُمْ فَوْقَ بعدعْض دَرجَات لِيبلِ وَكُمْ ف متكُْ إنِ رَبكَ سرَيع العقاب وَإِنهُ لَغَفُورُ وَحيم